لو دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفين الماء يبلغ فاه وما هو بمالغ وما دعاء إلا في ضمان ولله يسجد من في السماوات والأرض طرعا وكرها وظلاله وضلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا مرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقوا كخلقه فتشابى الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القمار أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها، فحتى لا سيل زبد راعيها، ومن ما يقدون عليه في النار ابتغاء غا حنية، بنت غا زبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيغم جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثاء للذين استجاموا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به الا ان كلام سوء الحساب ومقوام جهنم ومقواهم جهنم وب Say <Sessly>